إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ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 wa isma'ila wal yasa'a wa yunus wa lutaw wa kullan faddalna 'ala al 'alamin wa min aba'ihim wa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 فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هدى اللَّهُ فَبِهِ هَدَاهُمْ لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين